بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نفس ما مَا فلا فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عسعس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 إلا أن يشاء الله رب العالمين